بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نص الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله 17. سبح بحمد ربك واستغفره إنه